يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَن فُسُكُم لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حَضَرَ احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذا عدل منكم كُ أَو آ خَرانِ مِن وَييرِكُم إنِ أَتُم ضََبَُم في الأضِ فَأَصَابَتكُم مُصبَة المَوت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 وَمُشَاهَدَةُ اللهِ إِنَّا إِذًا مِّنَ الْآثِمِينَ فَإِنَّ النُّعُوشَ عَلَاءٌ أَنَّهُ مَا اسْتَحَقَّ إِذْ مَن فَأَخَّرَنِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقُوس مَانِ بِالَّهِ لَ شَهدَتُ نَا أَحَُّ مِنْ شَهَدَتِِمَا وَمَتَّدَن إِذلَ مِنَ ذَلِكَ أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله